تبنين حيرت افكاري هو القمر امرين وقلبي مشتاري كل جمال تبنين حيرت هو القمر امرين وقلبي مشتاري حي علشان بحب عنيك بسال فملا عليك وعالبعاد انا ما اقدرش اصلي العيون بتنين دايما لكل جميل وانت جمالك ما وصفش علشان بحب عني بسأل فملا عليك عصلي العيون في الدمين دايماً لكل جميل وانت جمالك ما وصفش في كل خطوة نال في بسمة جمال واللي انشغل بكال في كل خطوة نال في كل بسمة جمال اللي انشغل بك آلي هو الأمر أمرين والقلب مش مشتاري حيارت في أفكار قولي الجمال بمرين حيارت في أفكار هو الأمر أمرين والقلب مش مشتاري حيارت في أفكار قلبك بهواك وتمل صورتك في واللي هل الروح لما عينك بتبوح وتحكي عن حبك ليا ورد الخدود محلى قلب شبك بهواك ده ما اللي واللي هلل الروح لما عينك بكبور وتحكي عن حبك لي أنا بالجمال مشهور وألفي لك على قرور لما شوفك أقول أنا بالجامل مشهور 哎呀<音><音>